قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعه يقولون ائنا لمردودون في الحافره ا اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كره خاسره فانما هي زجره واحده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 كبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن